سؤال رقم 15 هذا القرص لتحديد السرعة يشير إلى أنه يجب على هذا السائق احترام مدة تربص تدوم ألف ستة أشهر ب سنة جيم سنتين وعيد هذا القرص لتحديد السرعة يشير إلى أنه يجب على هذا السائق احترام مدة التربص تدوم ألف ستة أشهر با سنة جيم سنتين